وجعلناهم أئمته يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فأل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتا الزكاة وكانوا لنا عبدي ولو أن آتينا حكمه وعلمه ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم ما لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين